يا رب لو كل العالم كان ضدي ولو مشيوا وأعز الناس وبقيت وحدي هلاقيك هلاقيك موجود وهتبقى لي ضهري وسندي لو <تصفيق> كل <تصفيق> ér hisz a bátyom, <تصفيق> لو من تضاعت خطأ مشي يا نور لو ملتوات خطويه اتواتي للبشاره و تنو لو قادت نار حرقت قلبي والحزن الطار يسكن جنبي والعود الأخضر بقى ناشي A Légy, A Légy, A Légy